THE wow. END wow. wow. عربوي عربوي عربوي يا صحاب الشبه الحلو والطنيوره ومستريعه نزف بالويا الذي <سؤال> على السطح الله يعلمها والضيّار من قصة أفتت على من الخلق وعيني الضيّار ما تتوسط لي يوم الضيّار تبني في السطح قصة الله عليها. Samma i dig och i bedriften, samma i rådet och i planerna för att dela och i allt. Det är något vi Är en stjärna, vi kunde ta henne med oss. I stället har vi vändt våra vägar. Alla våra eldi är i morgon och många mina يا قلبي يا قمرا يا راب والله لا مين لك غيره وا ومنها وحتى حتى الصفع عمار قلبي يا قلبي يا قمرا والله نعم يا السماء آه قلبي يا قلبي يا بالحياء والله نعم يا السماء آه اظن ساعتها في الليل ضا وحس Såg jag dig i den där himlen? Det var en stjärna som glödde i mörkret. Det var en stjärna som glödde i mörkret. Det يا هوا مغرم ضباب وأدولي أهل هوا غنابا ويا هوا مغرم ضباب وأدولي أهل الهوى غنابا أنا قلت الشعر طابا مالولي اهل الهوى انا فا والله يا هاوى مغرب طابا مالولي اهل الهوى انا فا انا هم ولد من دم قسائي دكني لغن قلبي طابا وامرني في صحه كلتي و ياسمين وي كل واطر الهانات في طرحه لي واطر عشينا ياسمين وي كل واطر طنكم في الحب لي فكريني الهوى كانه الجكاوي يا ونا يا ونا يا ونا يا ونا يا ونا